ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل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 حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك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 المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار